فَلَمَّا جَدَّدَهُمْ بِجِهَادِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَلَّ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا يَفْعَلُونَ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 فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استقرجها من وعاء أخيه كذلك كذل يوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك لا يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفق كل ذي علم عليم قالوا لقد سرق أخ له من قبل، فأثرها لوسه في نفسه ولم يبدها لهن. قال إنتم شرّمكَنَّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا. إن له أبا فخذ أحدنا مكانه فخذ احدنا مكانه ان نراك من المحسنين